بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله حديثه الزند عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما اي فلقهن عبد الرحمن بابا كنت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كركم يدى كهان جنباباكولغ قال عني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما إرقو تياكن سوجن لها اللي شباراغ يقول أغني بنية الإسلام إن الشلامة رأي إنا أجن على خمسن كنغاقوغ شهادتي عن لا إله إلا الله اي جنا كنغا جنامان تي كلا بور ما كل شينو كنغ إغاقنان دي كلا إرقو و محمد رسول الله ما شاءتك انت محمد و انت كذا يرقى ديار و ايقاع ما يكون كجينج و كاينج و الزكاه ما زكاان و البيت ما يرقى هو بيرو زورا وصوم رمضان ما ما ميهو. حديثة عن أبي عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حديثه انسانتو ينا في اللكوهن عبد الرحمن باب فوقك وينك ماتيجنا كانت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرقو من يدكوهن قال, عنه قال عنه حدثنا رسول الله إرقودية صلى الله عليه وسلم أفل إرشه وهو إرقودية جناغة الصادق جميعرك المصدوق كيغات كي منك أنا أريش إن أحدكم عذابتك ورفو يجمع خلقه ينجا تكرو يا في بطن أمه نعوب درة أربعين يوما تجن ولبنة زاري ويتاج المندب بعمر الجريبي ويتاج بس كجريب دم الجريب كوربوش نعاتي كيم دزاري نطفتنا نعاتي توفى ثم يكون علاقة وردة بنداقة عم بركة كوري ثم مثل ذلك ثم يكون مضغة وردة بنداقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك إما ملايك ثمب أغا فينفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح إما ملايك أجم أما هند فنسو ويأمر نعم ويؤمر برارة إما يأمر في معنى إما هنتم أغا بعربية كلمات فإن ملايك إما يأمر أما هنتم برادا برارة كلمتاتي samba hayat ta kingana ge hamtum raka bi katib risqih hay janangati arzakaka kulkan ge he makadwa na dunyara diga hamtum mali wa ajlihi hinna kangihimaka huna ad dunyar na jalo nalo murki ma hamtum wa amalihi kuyu kangihimaka goyab dunyaw udara ima hamtum wa shaqiyun kimayukuna kanghamtum kambarawo bonfuto فوالله عيقى ديركو الذي لا إله غيره كان قوي كرشي كلا إن أحدكم بلا ورفو لا يعمل بلا غوي بعمل أهل الجنة إن دا الجنة زيكو حتى ما يكون بينه وبينها هلا أشكين دي إن الجنه الجنة كمين إلا زراع كلا كبكرفو فيسبق عليه الكتاب تيرا راماجنها كثي راماجن أجا، يعني ها يكينا هانت ما عا، سان هو منشي، كانت بومفتو نو، ووجو جو ما فيعمل بعمل أهل النار، أما نونيز جو جو جو، فيدخلها أمور نار، وإن أحدكم برا ورفو، لا يعمل برا جو بعمل أهل النار عند نونيز جو، حتى ما يكون بينه وبينها. حلاش كندي مغندا نونا دي نغمي إلا زراعون كلا هاك انغته فيسبق عليه الكتاب تيرا مجناغا تيرا اما جلان هانتموكين هانتماغا ودي مجنن قويو مكها فيعمل بعمل آهل الجنة اما الجنة زي قويو اما قوي فيدخولها محروب الجنة حديثة عن أم المؤمنين ي فيلكهون مؤمنين يأجى أمية عبد اللهن جني عن أشهد عبد اللهي إن جا إن جن يأجى بع أن أشين نو كان ديجا أ أ أ أ رضي الله تعالى عنها عائشة كن إركو ما يدك هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركو ديا كن سو جنده لش براجة من أحدث بوركين شنت في امرنا هذا ارمي صور وكان تدينه هذا ما ليس منه حاكن شي ارا بركنميس شنت يردينه ونيو شي وهو رد المصور أده وفي روايه للمسلمين روايه و في النفوره من عمل عملا بركنغو غي ليس عليه امرنا كان يامر شي غي ورا فهو رد دون قيود إيجابيتي أجا. حديث إدوان طوره يفلكهن عبد الله بابجا. النعمان بن بشير رضي الله عنهما كركم يدكم النبأ وكله. قال أني سمعت رسول الله ما يركضي إشي يقول أغني إن الحلال بينه حلالوا يا أجبانجي حلالوا يا أجبانجي وإن الحرام تيّن هرمو مو أغبانغي و بينهما أغو هرمو عنده هلالو دين كمورا أمور ميسا مشتبهات كنغتي جيبي حيا لا يعلمهن كنغاش أشيبي كثير من الناس بورغو بو فمن التقى شبهات بوركنا شبه ويدين بوركنا ميسا جيبان تيدين كم بورشن غي هرمو عنده هلالو بوركن موري فقر استبرا حكيكبرا آ ولكن هذه المرحله <سؤال> التي <سؤال> تتمكن من ان عرض. العرض ان تتمكن من مكا. تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن ان تتمكن من ان تتمكن من ان من العرض. أنا نجدي هنا نندي أنا نجعرض هنا ندي، ووقع في الشبهات بركوكن كان جبها يدلا، وقع في الحرامي أذا كان حرامور، نجمسو مسو وندا هنا تشنى كراعي أجهم ندي ندا شن جناش كركو يرعى كنجا كر حول الحما، لنجروا لك نجا جعيه ندي، جسندا بركنجا longur jaraga kanga gaga yendi haula hima dungur kanga gaga sanda kurdo kanga gaga yendi borfon gane bar al muhim al hima dit longur kanga gaga yendi kang kan nga kuriyo ngodogo ina gaga yendi ina gai ina ganji donc bor kanga kur longur jaraga k'mina gai ina ganji yushiku agaman an yarta fihi ama kurara bash kana shay pas kelmani igin ko فرينك كوهناك قنين يمكوكان دونك لا كارا. عن جت بوركولك انجا كوب كوب جبيها يان كين يان نشنجي هرمونن جي كل ملك كم كن أجودا لنجورج الجينتا كنعش بابور مكرر بعد أن جب يندونو كلاقو حم الله ورم بيكنغركو سبحانه وتعالى لنجورج الجينتا كنعش محارمه سبحانه وتعالى في الجسد مضغة كل أجو أربشي. إذا فلح الجسد المكان الذي كل مبوري وإذا يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل ورمضي المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا ابن أوس الداري. تأمين أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنجموا فيلك ونرك ودع قال الدين الدين ويا النصيحة تنت يكونهن الدين عملت كلكونهن. قلنا لمن الصحابة نجينا يركو دي عش. لمن ما يشي يكونهن وقيمه كتى. قال لله يركوش. تيراش ولي كتابه من الممكنه ولي من المؤمنين ومسؤوليه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه خاصة الممكنه من الممكنه تمام حديث من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الله من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عن لكه مركو دياء صلى الله عليه وسلم قال إركو دياء لنه أمرت يامر أن أقاتل الناس يبريتاً جميعاً حتى يشهدوها ليم الشيدي أن لا إله إلا الله كان قوي كرشين وكال إركو وأن محمد رسول الله يمشيدي كانت محمد أمنت كالإركو ويقيم الصلاة يمجنغروكين ويؤتوا الزكاة بما زكّاهم، فإذا فعلوا ذلك أنذروا نو نو نوجي، مني دماغهم إن كري اني يبتوك هناك بما أن جي تجمعه ينبتوك مناجع، من جي المال ومناجع هذا لينقيه إلا بحق الإسلام كأرشلام تري صند الزكاة أرشلام تري الأحقون، ولا بإن جي كل ولا بندحا كانا فاشنا متري غيفو افور سند حجي ولا كن يمندو ودن قرشلام تتلاكم وحسابهم على الله ودن بنداكا نغيچيتو قلبن نغي حسابو نغي هاينو نغي حكمو انجي حديثة الله عليه وسلم لكم الله تعالى عنه يدكو هناغا ماانو ماابوغ فويني حر أغمي انغا ماانو كنغا حونسكا كننغا ناشا كنغا حانسكا بيران دي كم بورا أساند الفابو بانحر كنتي وودين تنغا ماانو منتكال عبد الرحمن بن سخر الدوسي قال أني سمعط رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما إركو ديا صلى الله عليه وسلم يقول أغنه ما نحيتكم عنه فاشتنبوه حياكن <تصفيق> جينا <قولًا> وردنجي ورممورا ورما غغاياغا وما امرتكم به حياكن غينا وريامرندا فاتو منه ورمقو ارى ما استطعتو وكن توكن وريامرندا عنبوري حالتي كين تورجنيرا ما كنت كثرت مسائلهم، إن جيهاها بوب، إن جيهايم بوب إن جي حالتي، واختلافهم على أنبيائهم، كذلك هيفو كينكني حالتي، إن جين جي هوشرة إن جنب يوموش، كين إجها ما هو كل من توقع إن جنب يوموني أمر، إن جنو إجعود، أنتي قرر لنجرو إن شاء الله يفلكه أنا بهريرة تجرد الله تعالى عنه أنا أنا يركو دياني إن الله طيب يركو يهنن لا يقبل إلا طيبا عشها كل تحق ليهنا وإن الله يركو مه أمر المؤمنين أنا مؤمني أمر بما أمر به المرسلين نذوكن دعنا ااا دا كننا عشنا نذوكن دعنا ديو يأمر فقال أنا يا أيها الرسل هي ودي ويويل هي ودي كلوا من طيبات حياة هنا نمطيرة حياة حالاً نطيرة وعملوا صالحاً ولم كان يا أيها الذين آمنوا هي يركو كلوا من طيبات حرز قناعكم ونا حال إن ورزقنا يعني أني دياوي شيء وحياة هنانا نن تنا وحياة هنانا نن تنا أني مؤمن يمشي وحياة هنانا نن تنا وحياة هنانا نن تنا ثم ذكر الرجل وين بنذكر كذي أنا أربعة كيس فيلا يقيل السفرة كان أربعة أجو نارم ككرة أشعة بونجازي أخبره يقصه جو أجه يعني ألامك كل كنجتي ألامك كنجا بوارد کتي بواره هنه رانته علاموه دنگو اگه بل اینه ها اینه چندگاناش تفسير فوين لا کنت بوارا هجراغوكش ایناش انفو هرموكو منتو اج دوانك اشعافة بواراو بوانو اگزي يعني انگه ناروما يكوكوشي او مانو دوءو تنگنگا بوانو هانسي اغبارا اگه جيبي بوارا كسوگو اگه اگه يمودو يدهو الى السماع Ar bora aga nga kabay gaaru hako beyn aga. Ya rabbi, ya rabbi agane heiko yo, heiko yo aga ngaare, agriko ngaare. Me bora nga problemu, gwa matamuhu haramun. Bora nga itinni galash nga nga ahaya mantika la harram. Wa mashrabuhu nga ahang haya mantika la haramun, amantika la harram. Wa malbasuhu nga darbo ikangu aga mantika haramun, harram. Wa bil harami. بوده. آنها چندی گناش بارفاییم تما قانق ایفلل انگور ورقان و غضی عبد الحرامین که بع المل نو کند بابوهی جنگو حرام نه. ول بندی نهایا کم بابو گانه. ول جنگ نهایا کم جنگو گانه. حالا کروتی گامیره. حالا درکتی منی یو کل انگو کاکا فسته نهایا دی حرام نه. و کل چیم کفسته و غضی عبد الحرامینه. دنکر نقوله را هذا كيفي فأنا يستجاب له براء وتكفند الكو جابي براء وكان حرم في حرم في حرم تكفنده الكو جابي. donc بركوك أن جبا الكو جابي أن ماشيء شيء كنيعها يا عمتي حلال الكو مني جابي. هديشند براء الكو ناري جابي شينو ديمشين هاكن حرم وناهيا كبو ونصع الله السلام.